سمع الله لمن حمده سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من شكره فوز للشاكرين سبحان من حمده عز للحامدين وطاعته نجاة للغاية سبحانه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره سبحان ذي الجود والنعم سبحان الفضل والكرم سبحانه على فقهر وملك فقدر سبحانه عبد فشكر وعصي فغفر سبحان من لا يعلم الغيب إلا هو وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوْ وَلَا يَغْفِرُ الذنب إِلَّا هُوْ وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوْ وَلَا يَرْسُطُ الرِّزْقَ إِلَّا ديفال اكبير الهنا أنت النور في الليله المظلمه وانت المفزع في مصيبه المدلهمه وانت المنادى وانت المناداع داعي كل من ما الهنا وقف السوار ذب استطال عبودنا الى مشاهدات جمالك الى غلا ردنا keta <tries> ظلنا ببابك الزائل ولمعروفك متعرضين الى هنا الى هنا انقضت ايامنا وبقيت اثارنا وبقيت اثارنا وبقيت تبعاتنا الهنا وقفنا بين يديك بدنوب لا يسيحا إلهنا إن لم نعد بعزتك فبمن نعود وإن لم نلوذ بقدرتك فبمن نلوذ إلهنا خيرك علينا نازل وش ساعد إليك منا بعمل كبير وأنت مع غلاك عنا تتحبب إلينا تتحبب إلينا تتحبب إلينا إلهنا إلهنا من علينا بأعظم طلب من I I'm sure. sure. بعد الديام الديام هل بعد هذا القيام لا ندري هل بعد هذا المقام مقام أم مع الموت موعدا ونقام أم أننا مع الموت موعدا ونقام إلى من المقبول من المطرود فلو عزيز اللهم اجعل هذه الليله ليلتها لا الا عزا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروم احزون اللهم لنا نسالك اللهم انا نسالك, نسألك يا ربنا, يا ربنا من لا يشكر الناس لا يشكرك من لا يشكر الناس لا يشكرك نسالك اللهم في هذه الليله المباركه من كان سببا في جمعنا هذا من بدا وكان سببا في اجتماعنا وصلاتنا وركوعنا وقيامنا ودعائنا اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في القبر فنسعلك يا ربنا اللهم ابلع قبره رضا اللهم املا قبره رضى اللهم ربه وارض اللهم اجعل قبره نورا وضياء اللهم اسعده في قبره اللهم اسعده في كما اكرمنا وهو غائب عنا اللهم احفظه في ابنائه وبنات احفظه في ابنائه وبنات برحمتك يا ارحم الراحمين الله اللهم انا نسالك لاهل هذا الحي المبارك اللهم صل عليهم في الدنيا والakhirة اللهم اصلح انفسهم واصلح ديارهم واصلح لساهم واصلح ابناءهم واصلح اولهم اللهم اجتهم عنا كل خير اللهم اجتهم عنا كل خير اللهم ونسالك في كل من حضر جمعنا هذا من قريب او بعيد من قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربك